اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا الجنة دار السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، بسم الله، Alhamdulillah Wassalamualaikum والصلاه والسلام على رسول الله